ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ق ا ما ا ر ع ة ق ا ر ة وما أدراك ما أدراك ق ا ر ع ة ي يكون ا ل ن ا س ك ا ل ف ر ا ش ا ل م ب الجبال س و وتكون ك ا ل ع ه ن المنفوث فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ماهيه نار حاميه